أمداح عزرا وباكول ومعون أسحة كأسلام وعصيح أهل تروس وأهول وقال السلام يا خيال تعالوا باجمعكم اليوم اليوم اليوم فقدموا اصلح انا اعقوهم علي سلام لك يا مريم حلق الرب من ده يندم أصحاب مبنيه من نارك أنا وردت إلى في فيه السلام لك يا ماريك جود اليوم وصدور كان حذر المخترق بالغ مبالما كثر كثران بيته يعرفه يا ما جاء كن ارهره في ان من الرب الاله العظيم السعد بسم الله الرحمن الرحيم والعار من بعد في الفتنه